فصل في عارض الصحابة في تعظيمه عليه السلام وإجلاله وتوقيره قال القاضي أبو علي الصدفي وأبو بحر الأسلي بسماع عليهما في آخر آخرين قالوا حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم حدثنا محمد بن المثنى وأبو معن الرقاشي واسحاق بن منصور قالوا حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا حيوة بن شريح حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمر بن العاصي إلى آخره فذكر حديثا طويلا فيه عن عمر قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله صحبه وسلم كان يخرج على أصحابي من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم بصره إليه إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. ورواء سامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير وفي حديث سفته إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وقال عروة بن مسعود حين وجهت قريش عام القضية أي الحديبية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى من تعظيم أصحابه له ما رأى وأنه لا يتوضأ إلا ابتدر وضوءه أي ماء ضوء وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقا ولا تنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم ولا تسقط من شعرة إلا ابتدروها وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما, يح وما يحدون إليه النظر تعظيما له فلما رجع إلى قريش قال يا معشر قريش إني جئت كسرا في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه وإني واللهي ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه وفي رواية إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا وعن أنس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل ومن هذا لما أذنت كريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليهم في القضية أبا وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي حديث طلحة إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا لي عربي جاهل سله عمن قضى نحبه وكان يهابونه ويوقرونه فسأله فاعرض عنه اذ طلع طلحه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هذا ممن قضى نحبه وفي حديث قيلت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جالسا القرفصاء ارعدت من الفرق وذلك هيبة الله وتعظيما وفي حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير وقال البراء بن عازب لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخره سنين من هيبته فصل في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وعند ذكره وتعظيم أهل بيته وصحابته وعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته وذلك عند ذكر عليه السلام وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعطرته وتعظيم أهل بيته وصحابته وقال أبو إبراهيم إصحاق التجيبي واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله به وقال القاضي أبو الفضل وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وإمتنا الماضين رضي الله عنهم أجمعين حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقي الحاكم وغير واحد فيما أجازونيه قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهاث قال حدثنا أبو الحسني علي بن فهر حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج حدثنا أبو الحسني عبد الله بن المنتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله عز وجل أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله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 أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدعو فقال ولما تصرف وجهك عنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة بل استقبلوا واستشفع به فيشفعه الله قال الله تعالى ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال مالك وقد سئل عن أيوب السختياني إني ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب وأفضل منه قال وحج حجتيني فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم بكى حتى أرحمه فلما رأيت منه ما رأيته وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه وقال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون ولقد كنت أرى محمد بن المنكدري وكان سيد القراء لا يكاد يسأل أحد عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم إصفر وما رأيت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة وقد اختلفت إليه وقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه وكان من علماء والعبار الذين أخشون الله عز وجل ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم ولقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولقد كنت آت عامر بن عبد الله بن زبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع ولقد رأيت الزهرية وكان من أهنئ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته ولقد كنت آتي صفوان ابن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه وروي عن قتالة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل, والزويل أي القلق والانزعاج ولما كثر على مالك الناس قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم فقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمة حيا وميتا سواء وكان ابن سيرين ربما يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشعة وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ويتأول أنه يجب له من عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته حدثنا حسين بن محمد الحافظ حدثنا أبو الفضل بن خيرون حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره حدثنا أبو الحسن الدارقطني حدثنا علي بن بشر حدثنا أحمد بن سنان القطان أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن مسلم البطين عن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه حدث يوما فجر على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم علىه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال هكذا إن شاء الله أو فوق ذا أو ما دون ذا أو ما هو قريب من ذا وفي رواية فتربد وجهه وفي رواية وقد تغرغرت عيناه وانتفقت أوداجه وقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم وقال مالك جاء رجل إلى ابن المسيبي فسأله عن حديثه متجع فجلس وحدثه فقاله الرجل وددت أنك لم تتعنى فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متجع وروي عن محمد بن سيرين أنه قد يكون يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع وقال أبو مصعب كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث, بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا له وحكى مالك ذلك عن جعفر بن محمد الصادقي وقال مصعب بن عبد الله كان مالك بن أنس إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدثه قال مصعب فسئل عن ذلك فقال إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مطرف كان إذا أتى الناس مالكا خرجت إليه مجارية وتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديثة أو المسائل فإن قالوا المسائل خرج إليهم وإن قالوا الحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأس رداءه وتلقى له منصة فيخرج فجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال غيره ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ابن أبي أويس فقيل لمالك في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحدث بي إلا على طهارة متمكنا قال وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل وقال أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الضرار بن مرة كانوا يكرهون أن يحدثوا بحديث على غير وضوء ونحوه عن قتادة وكان الأعمش إذا أحب أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم وكان قتادة لا يحدث إلا على طهارة ولا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على وضوء وقال عبد الله بن المبارك كنت عند مالك وهو يحدثنا فلذغت عقرب ست عشرة مرة وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ من المجلس وتفرق عنه الناس قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبا قال نعم لدغتني عقرب ست عشرة مرة وأنا صابر في جميع ذلك وإنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ابن مهدي مشيت يوم مع مالك للعقيق فسألت عن حديث فانتهرني وقال لي كنت في عيني أجل من أن تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نمشي وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه فقيل له إنه قاض قال القاضي أحق من أدب وذكر أنه هشام بن الغازي سأل مالكا عن حديث وهو واقف فضربه عشرين صوتا ثم أشفق عليه فحدث عشرين حديثا فقال هشام وددت لو زارني سياطا ويزيدني حديثا قال عبد الله بن صالح كان مالك والليث لا يكتبان الحديث إلا وهما طاهران وكان قتادة يستحب أن لا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء ولا يحدث به إلا على طهارة وكان الأعمش إذا أرد أن يحدثه على غير وضوء تيممه فصل ومن توقيره صلى الله عليه وآله وسلم بره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه صلى الله عليه وآله وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى وأزواجه أمهاتهم أخبرنا الشيخ أبو محمد ابن أحمد العدل من كتابه وكتبت من أصله حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغاني حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الخفاف قالت حدثني أبي حدثنا حاتم وهو ابن عقيل حدثنا يحيى ابن اسماعيل حدثنا يحيى هو حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنشدكم الله في أهل بيتي أنشدكم الله في أهل بيتي أنشدكم الله في أهل بيتي قلنا لزيد من أهل بيته قال آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وقال عليه السلام إني تاركم فيكم ما إن أخذتم به لن لم تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفون فيهما وقال عليه السلام معرفة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم براءة من النار وحب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم جواز على الصراط والولاة لآل محمد أمان من العذاب قال بعض العلماء معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذلك في بيت أم سلمة دعا فاطمة وحسن وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا وعن سالم بن أبي وقاص لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة وقال اللهم هؤلاء أهلي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وقال فيه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وقال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله ومن آذى عمي فقد آذاني وإنما عم الرجل سن أبيه وقال للعباس اغد علي يا عم مع ولدك فجمعهم وجللهم بملاءته ثم قال هذا عمي وصن أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم اللهم من النار كستر إياهم فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين وكان, لا وكان يأخذ أسامة بن زيد والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وقال أبو بكر أرقب محمدا في أهل بيته وقال أيضا والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وقال صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا. وقال من أحبني وأحب هذين وأشار إلى حسن وحسين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة وقال عليه السلام من أهان قريشا أهانه الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها أي لا تتقدموها وقال عليه السلام لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة وعن عقبة بن حارث رأيت أبا بكر رضي الله عنه وقد جعل الحسن بن علي على عنقه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي رضي الله عنه يضحك وروي عن عبد الله بن الحسن قال أتيت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حاجة فقال لي إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب فإني أستحي من الله أن يراك على بابي وعن الشعبي صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خلي عنه يا ابن عم رسول الله فقال هكذا نفعل بالعلماء فقبل زيد زيد يا ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا ورأى ابن عمر محمد ابن أسامة بن, زي بن زيد فقال ليت هذا عبدي فقيل له هو محمد ابن أسامة فطقطع ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحبه لا وقال الأوزعي دخلت بنت أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عمر بن عبد العزيزي ومعها مولا لها يمسك بيدها فقام لها عمر ومشى إلي حتى جعل يدها بين يديه ويداه في ثيابه ومشى بها حتى أجلس على مجلسه وجلس بين يديها وما ترك لا من حاجة إلا قضاها ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في ثلاثة آلاف ولأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة قال عبد الله لأبيه لما فضلته فوالله ما سبقني إلى مشهد فقال له لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وأسامة أحب إليه منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وتلقاه وقبل بين عينيه وأقطعه المرغاب لشبهه بصورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروي أن مالكا رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان ونال منه ما نال وحمل مغشيا عليه دخل عليه الناس فأفاقه فقال أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل فسئل بعد ذلك فقال خفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأستحيي منه أن يدخل بعض آله بسبب النار وقيل إن المنصور أقاده من جعفر فقال له أعوذ بالله والله ما ارتفع منها صوت عن جسمي إلا وقد جعلت في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال أبو بكر بن عياش لو أتاني علي وعمر وأبو بكر لبدأت بحاجة علي قبلهما لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقدمه عليهما وقيل لبن عباس ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فقيل له أتسجد هذه الساعة فقال أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمنة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولاني كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها ولما وردت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسط لها رداءه وقضى حاجتها فلما توفيا وفرت على أبي بكر وعمر فصنعا بها مثل ذلك أصلٌ ومن توقيره وبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعادات من عادهم والإدراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواه وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم ويلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفثن أحسن التأويلات ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل ذلك ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمره بل يذكر عسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم ويسكت عما وراء ذلك كما قال عليه السلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع إن أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خلدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال رجال صدقوا معاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حدثنا القاضي أبو علي، حدثنا أبو الحسين وأبو الفضل، قال حدثنا أبو يعلى، حدثنا أبو علي السنجي، حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا الترمذي، حدثنا الحسن بن الصباحي بن الصباحي، حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير. عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا بالعين من بعد أبي بكر وعمر وقال أصحابك النجوم بأيه مختليتم اهتليتم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أصحابي كمثل ملح في الطعام ولا يصلح الطعام إلا به وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببوض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه وقال لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أخر أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف وقال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوه وقال في حديث جابر إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فجعلهم خير أصحابي وفي أصحاب كلهم خير وقال من أحب عمر فقد أحبني ومن أبغض عمر فقد أبغضني وقال مالك بن أنس وغيره من أبغض الصحابة وسبهم فليس لو في في المسلمين حق ونزع بآية الحشر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول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 ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال من غاضه أصحاب محمد فهو كافر قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار وقال عبد الله بن المبارك خصلتان من كانت فيه نجا الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال أيوب السختياني من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد برئ من النفاق ومن انتقص منهم أحدا فهو مبتدعون مخالف السنة والسلف الصالحة وخاف أن يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما وفي حديث خالد بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس إني راض عن أبي بكر فاعرفوا له ذلك أيها الناس إني راض عن عمره وعن علي وعن عثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة فارفوا لهم ذلك أيها الناس إن الله غفر لأهل بر والحديبية أيها الناس يحفظون في أصحابي وأصحاري وأختاني لا يطالب أنكم أحد منهم بمظلمة فإنها مظلمة لا تهب في القيامة غدا وقال رجل للمعاف بن عمران أين عمر بن عبد العزيز من معاوية غضب وقال لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله وأتي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة رجل فلم يصلي عليه وقال كان يبغض عثمان فأبغضه الله وقال عليه السلام في الأنصار أعفوا عن مسيئهم وأقبلوا من محسنهم وقال يحفظوني في أصحابي وأصهاري فإنه من حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه ومن تخلى الله منه يوشك أن يأخذه وقال عليه السلام من حفظني في أصحابي كنت له حافظا يوم القيامة وقال من حفظني في أصحابي ورد علي الحوض ورد علي الحوضة ومن لم يحفظني في أصحابي لم يرد علي الحوضة ولم يرني إلا من بعيد وقال ما رحمه الله هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدى الله به وجعله رحمة للعالمين يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفرك المودع لهم وبذلك أمره الله وأمر النبي بحبهم وموالاتهم ومعاداتهم ومعادات من عاداهم. وروي عن كعب ليس أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا وله شفاعة يوم القيامة. وطلب من المغيرة بن نوفل أن يشفع له يوم القيامة. وقال سهل بن عبد الله التستري من لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره فصل ومني أعظامه وإكباره أعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهدي وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه عليه السلام أو عرف به وروي عن صفية بنت نجدة قالت كان لأبي محذورتك في مقدم رأسه إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض وقيل له أنا تحلقها وقال لم أكن بالذي أحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وكانت في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت قلنسوته في بعض حروبه فشد عليها شدة أنكر علي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من قتل فيها فقال لم أفعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمنت من شعره عليه السلام لألا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين ورؤيا ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه ولهذا كان ذلك الرحمه الله لا يركب المدينة دابة وكان يقول أستحيي من الله أن أطع تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة وروي عنه أنه وهب للشافعي كراعا كثيرا كان عنده وقال له الشافعي أمسك منها دابة فأجاب بمثل هذا الجواب وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن أحمد بن فضلويه الزاهدي وكان من الغزاة الرماه أنه قال ما مسست القوس إلا على طهارة منذ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيده وقد مالك في من قال تربة مدينة ردية يضرب ثلاثين درة وأمر بحبسه وكان له قدر وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة وفي الصحيح أنه قال عليه السلام في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وحكي أن جهجاها الغفارية أخذ قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وتناوله ليكسره على ركبته فصاحبه الناس فأخذت الآكلة في ركبتي فقطعها ومات قبل الحول وقال عليه السلام من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار وحدثت أن أبا الفضل الجوهرية لما ورر المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشاباكيا ينشد ولما رأينا رسما لم يدع لنا فؤالا لأرفان الرسوم ولا لب نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنشى يقول متمثلا رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرجال حرام قربتنا من خير من وطئ الثرى ولها علينا حرمة وذمام وحكي عن بعض المشايخ أنه حج ماشيا وقيل له في ذلك فقال العبد الآبق لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا ولو قررت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي قال القاضي وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل وتردد بها جبريل وميكائيل وعرجت من الملائكة والروح وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح واستملت تربتها على جسد سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله من تشر مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين حيث فجرت النبوة وأين فاض عبابها ومواطن طويت فيها الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرصاتها وتتسن وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدرانها يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلك الجدورات والعرصات لأعفر النمصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات لكن سأهدي من حفيل تحية لقطين تلك الدار والحجورات أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكورات وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال ابن عباس معناه إن الله وملائكته يباركون على النبي وقيل إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعون له قال المبرد وأصل الصلاة الترحم فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه فهذا دعاء وقال بكر القشيري الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم تشريف وزيادة تكرمة وقال أبو العالية صلاة الله ثناءه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء قال القاضي أبو الفضل فقد فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة فدل أنهما بمعنيين وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عبادة فقال القاضي أبو بكر بن بكير فقال القاضي أبو بكر بن بكير نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه وكذلك من بعدهم أمر أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره وعند ذكره وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه أحدها السلامة لك ومعك ويكون السلام مصدرا كل لذة واللذات الثاني أي السلام على حفظك ورعايتك متولي الله وكفيل به ويكون هنا السلام اسم الله الثالث أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد كما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجروا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فصل في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه وحكى أبو جعفر محمد الجرير الطبري لحمه الله أن محمل الآية عنده على الندبي ودعا فيه الإجماع ولعله في مزاد على مرة والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة وما عدا ذلك مندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله قال القاضي أبو الحسن بن القصاري المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك وقال القاضي أبو بكر ابن بكير افترض الله على خلقي أن يصل على نبيه ويسلم تسليما ولم يجعل ذلك لوقت معلوم فلواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها قال القاضي أبو محمد بن نصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة في الجملة قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد ذهب مالك أصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض بالجملة بعقل الإيمان لا تتعين فيه الصلاة وأن من صلى عليه مرة واحدة في عمره سقط الفرض عنه وقال أصحاب الشافعي الفرض منها الذي أمر الله تعالى به ورسوله عليه السلام هو في الصلاة وقالوا أما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر محمد بن جرير الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد غير واجبة وشذ الشافعي في ذلك فقال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشاهد الآخر وقبل السلام فصلاته باطلة فاسدة وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزيه ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفة فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه الخلاف فيها منهم الطبري والقشيري وغير واحد وقال أبو بكر ابن المنذري يستحب ألا يصلي يصلي أحد صلاة إلا صلى في على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ترك ذلك فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم وهو قول جملي أهل العلمي وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهل الأخير مستحبة وأن تاريكا في التشهل مسيء وشذ الشافعي فأوجب على تاريكا في الصلاة لإعادتها وأوجب إسحاق أيضا لإعادتها مع تعمد تركها دون نسيان وحكى أبو محمد أبو محمد ابن أبي زيد عن محمد بن الموازي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة قال أبو محمد يريد ليست من فرائض الصلاة وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره وحكى ابن القصاري وعبد الوهابي أن محمد بن الموازي يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال في الصلاة الوجوبة والندبة والسنة وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي وغيرهم الشافعية في هذه المسألة قال الخطابي وليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعية ولا أعلم له فيها قدوة والدليل على أن ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه وقد شن الناس عليه في هذه المسألة جدا وهذا avez ابن مسعود الذي اختاره الشافعي وهو الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك كل من يروي التشاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد قال ابن عباس وجابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ونحوه عن أبي سعيد وقال ابن عمر كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب وعلمه أيضا على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي الحديث لا صلاة لمن لم يصلي علي اللهم صلي على سيدنا محمد وسلم. قال ابن القصاري معناه لا صلاة كاملة أو لمن لم يصلي علي مرة في عمره وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث وفي حديث أبي جعفر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه قال الدار القطني الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبوا من ذلك في تشهد الصلاة كما قدمناه وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء حدثنا أبو علي القاضي بقراءة عليه رحمه الله قال حدثنا الإمام أبو القاسم البلخي قال حدثنا الفارسي عن أبي القاسم الخزاعي عن أبي سعيد الهيثم بن كليب عن أبي عيسى الحافظي قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة بن شريح حدثني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجل هذا ثم دعوا فقال له لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء ويروى من غير هذا السند بتمجيد الله وهو أصحه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن علي بن أبي طالب عن النبي بمعناه وقال وعلى آل محمد وروي أن الدعاء محجوب حتى يصلى حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن مسعود إذا رأى أحدكم أيسأله الله شيئا فليبدأ بمدحيه والثناء عليه بما هو أهله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليسأل فإنه أجدر أن ينجح وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فإن يحتاج إلى شراب شربه أو الوضوء توضأ وإلا هراقه ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره وقال ابن عطاء للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات فإن وافق أركانه قوية وإن وافق أجنحته طار في السماء وإن وافق مواقيته فاز وإن وافق أسبابه أنجحة فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطع من الأسباب وأجنه الصدق ومواقيت الأسفار وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي الحديث الدعاء بين الصلاتين عليه لا يرد وفي حديث آخر كل دعاء محجوب دون السماء فإذا جاءت الصلاة عليه صعد الدعاء وفي دعاء ابن عباس الذي رواه عنه حنش وقال في آخره واستجب دعائي ثم يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين آمين ومن مواطن الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو حديثه أو عند الأذان وقد قال عليه السلام رغم أنف رجل إن ذكرته عنده فلم يصلي علي وكره ابن حبيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب وقال لا يصلي عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب قال أصبغ عن ابن القاسم موطنان لا يذكر فيهما إلا الله الذبيحة والعطاس، فلا تقل فيه ما بعد ذكر الله محمد رسول الله، ولو قال بعد ذكر الله صلى الله على محمد لم يكن تسمية الله مع الله. وقال أشهب قال، وقاله أشهب قال، ولا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه استنانا. وروى النسائي عن أوس بن أوس. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة ومن مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد قال أبو ابن شعبان وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويترحم عليه وعلى آله ويبارك عليه وعلى آله ويسلم تسليما ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فعل مثل ذلك وجعل موضع رحمتك فضلك أي افتح لي أبواب فضلك وقال عمرو بن رينار في قوله تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قال إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على هر البيت ورحمة الله وبركاته قال ابن عباس المرار بالبيوت هناها هنا المساجد وقال النخعي إذا لم يكن في المسجد أحد فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإذا لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعن علقمة إذا دخلت المسجد أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكة على محمد ونحو عن كعب إذا دخل وإذا خرج ولم يذكر الصلاة واحتج ابن شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله عليهم الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد ومثل عن بكر بن عمرو بن حزم وذكر السلام والرحمة وقد ذكرنا هذا الحديث آخر القسم والاختلاف في ألفاظه ومواطن الصلاة عليه أيضا عند الصلاة على الجنائز وذكر عن أبي أمامة أنها من السنة ومن مواطن الصلاة التي مضى عليه عمل الأمة ولم تنكرها الصلاة على النبي وعلى آله في الرسائل وما يكتب بعد البسملة ولم يكن هذا في الصر الأول وحدث عند ولاية بني هاشم فمضى به عمل الناس في أقطار الأرض ومنهم من يختم به أيضا الكتب وقال عليه السلام من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمه في ذلك الكتاب ومن مواطن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الصلاة حدثنا أبو القاسم خلف بن إبراهيم المقرئ الخطيب رحمه الله وغيره قال حدثتني كريمة بنت أحمد قالت حدثنا أبو الهيتم حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض هذا أحد مواطن التسليم عليه وسنته أول التشهد وقد روى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك إذا فرغ من تشهده وأراد أن يسلم واستحب مالك في المبسوط أن يسلم بمثل ذلك قبل السلام قال محمد بن مسلمة أراد ما جاء عن عائشة وابن عمر أنهما كان يقولان عند سلامهما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم واستحب أهل العلم أن ينوي لإنسان حين سلامه كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن قال ماليكم في المجموعة وأحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم في كيفية الصلاة عليه والتسليم حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه حدثنا القاضي أبو الأصبغ حدثنا أبو عبد الله بن عتاب حدثنا أبو بكر بن وافد وغيره قالوا حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري قالوا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وفي رواية كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عقبة ابن عمر في حديثه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وفي رواية أبي سعيد الخدري اللهم صل محمد عبدك ورسولك حدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي سماعا عليه وأبو علي الحسن بن طريف النحوي بقراءته عليه قال حدثنا أبو عبد الله بن سعدون الفقيه حدثنا أبو بكر المطوعي حدثنا أبو عبد الله الحاكم عن أبي بكر ابن أبي دار من الحافظ عن علي بن أحمد العجلي عن حرب ابن الحسن عن يحيى ابن المساور عن عمرو ابن خالد عن زيد ابن علي ابن حسين عن أبي علي عن أبي الحسين عن أبي علي ابن أبي طالب قال عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال عدهن في يدي جبريل وقال هكذا نزلت من عند رب العزة اللهم صل على محمد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 كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يقتال بالمكيال الأوفى إذا صلى أي أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وفي رواية زيد بن خارجة الأنصاري سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي عليك؟ فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء ثم قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وعن سلامة الكندي كان علي نضي الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق والمعلن بالحق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حُمِل فطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أرى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهلي أسبابه به القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج مضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشاهدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة الله مفسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعلي على بناء الناس بناه وأكرم الثواه لديك ونزوله وأتم له نوره واجزه من ابتعاتك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم وعنه أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك والسراج المنير وعليه السلام وعن عبد الله بن مسعود اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير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 من أراد أن يشرب الكأس الأوفى من حوض المصطفى فليقل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصاره وأنصاره وأشيعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين وعن طاووس عن ابن عباس إنه كان يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا واتي سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى وعن وهيب بن الورد أنه كان يقول في دعائه اللهم أعطي محمدا أفضل ما سألك لنفسه وأعطي محمدا أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطي محمدا أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إذا صليتم على النبي عليه السلام فأحسن الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه وقولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمةك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة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 وقوله والسلام كما قد علمتم وما علمهم الله في التشهد من قولة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفي التشهد علي رضي الله عنه السلام على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام على الأنبياء الله ورسله السلام على رسول الله السلام على محمد ابن عبد الله، السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد. اللهم اغفر لمحمد محمد وتقبل شفاعته، واغفر لأهل بيته، واغفر لي ولوالدي وما ولدا وارحمهما. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جاء في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالغفران وفي حديث الصلاة عليه أيضا قبل الدعاء له بالرحمة ولم يأت في غيره من الحديث المرفوعة المعروفة وقد ذهب أبو عمر ابن عبد البر وغيره إلى أنه لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة وإنما يدعاه له بالصلاة والبركة التي تختص به ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة وقد ذكر أبو محمد ابن أبي زيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم محمد وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ولم اأتي هذا في حديث صحيح وحجة قوله في السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته